عرسو ل م ت حبايب ا دبك ورنه زغروده لجلعيونك ي غ ز ي ه نرمي ع الدرب وروده لجلعيونك ي غ ز ي ه نرمي عالدرب وروده ن ر م ي عالدرب وروده عرسو ل ا م ت حبايب دبك و ر ن ت زغروده ل ج ل عيونك ياغزيه نرمي الدرب ر ع و و عيونك ع ي و ن ك ياغزيه نرمي عالدرب ورودك فوق المهره جاييني نشم بين الخياله قلتلو بالله تمي واربط عنا لعنوده ا قلتله ا ل بالله تميل واربط عنا لعنوده ا عسو ل م ت حبايب د ب ك و ر ن ت زغروده ل ج ل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب ورودك س أ ل و ن ي العالم عنك قلتلهم والله الغالي س أ ل و ن ي العالم عنك قلتلهم والله الغالي عند النبعه بيقيه ناطر يوم ا ل م و ع و د ا ل ن ب ع ا ط ر يوم الموعوده عرسو لنه حبايب د ك و ر ن ت زغروته 「ラジナル」<音楽>「د ジナル」<音楽>「ラジナル」<音楽>「ラジナ ر م ي ナル」「ラジナル」「ラジナル」「ラジナル」「ラ أ ح ل ラジ ل ル」「ر ا ي ル」 أ ق ب ل زين ا ل ع ر س ا ن ي جاي ب أ ح ل ى العرايس أ ق ب ل زين ا ل ع ر س ا ن ي مهما هالليل ليل زين ش م ع ة م و ج و د ة مهما هالليل ليل ز ي ن ش م ع ة موجوده والزينه شمعه موجوده عسو ل م ت حبايب ا دبك ورنه زغروده لجنه عيونك ياغزيه نرمي عالدرب وروده لاجل عيونك يا غزيه نرمي, نرمي عالدرب ورودك ونرمي عالدرب ورودك بعرسك والله يا حبيب نذر واجب و علي لاخلي الخيل تخيه على صوت الباروده لخلي الخيل تخيي على صوت الباروده وعلى صوت الباروده اه عرسو لمه ح ب ي د ك ي و ر ن ت ز د ر و د ه لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب ورودك